وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا, منكم ولقد علمنا المستاخرين ق ولقد د م منكم ي ن ن ل ع ا ل م س ت أ وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون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 فاصدع بما تؤمر و أ ع ر ض عن المشركين إ ن ا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله الها آ خ ر فسوف يعلمون ولقد نعلم أ ن ك ي ض ي ق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين